يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَلَمَّا اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا وَإِذَا مَا أُزِلَتْ صُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَارِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَأَنَّنَا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 من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنبارهم أنفسكم عزيزٌ عليهما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليهما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا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 ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدو. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أ فلا تذكرون.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 فالقصن يعيده ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذين كفروا لهم شراب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب هو جعل الشمس ضياء وعدد السنين والحساب ما خلق, الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون, يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتكون.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 أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم. 122. ويقفهم الأنهار في جنات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 وير الى قضى اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون واذا مس الانسان إنسان الضُّرُّ دعانا أو قاعدة أو قائمة وإذا مسَّ الإنسان الضُّرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة أو قاعدا أو قائمة كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم ذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعضهم لنوظرك كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِي نَرَاهُ قُلْ أَنَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي التابع إلا ما يوحى إليه. إن التابع إلا ما يوحى إليه. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي.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 لَمِن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاع. أنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل أنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه تعالى عما يشترون. سبحانه تعالى ع.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 وإذا أذقنا معكم من المنتظرين ضراء مستهم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وإذا رحمة من بعد ضرّا أمسّتهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر قل الله أسرع مكر إن رسولنا يكتبون ما تمكنون 117. هو الذي يسيركم في البر والبحر 118. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح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 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن أنهم أحيط بهم دعوة الله وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له. دين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دعموا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما هم يبغون في الأرض بغير الحق. ألا أنجهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق؟ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم على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 الارض لخرفها وزينت وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها آمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار الس سلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.